قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون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 فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قد من دُبُرٍ قال إِنَّهُ من كيدكن إن كيدكن عظيم يُوسُفُ أعرض عن هذا وَاسْتَغْفِرِي لذنبك إنك كنت مِنَ الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين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 قالت فذلكن الذي لم تُنّني فيه ولقد راوتته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليُسجّننَ ولا يكون من الصاغرين.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 قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون